الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يَجْعَلُهُ قُطُومًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِلْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن ربه فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ رَغْلًا عَنَائِكَ فِي ظَلالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْقُرْآنِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تلين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 العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوكوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين كَفَرَ الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله